رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما إلكم مقيمين رب السماوات والأرض وما بينهما إلكم إلكم إلكم مقيمين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يقشى الناس هذا عذاب أليم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 باطش بطشة الكبرى ان منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم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 ونعمت كانوا فيها فاكين كذلك وأورثنا قوم آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا وما كانوا مضرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسلفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خيرا أم قوم تبع والذين من قبلهم أهون خير أم قوم تباعوه والذين مِن قبِلِهِم أهلكنَّ قوم إنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وما خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبْدٌ ما خَلَقُنَاهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 المهل يغني في البطون كغلي الحميم خذوه خذوه فاعتلوه إلى سواي الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواي الجحيم ثم صف فوق رأسه من عذاب من عذاب الحميم دوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما قط بثم ترون إن المتقين في مقام النمين في جنات وعيون فسون منه سودسون واستبرق واستبرق متقابلين كذلك وزوجنا غون بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فأهم عذاب الجحيم فظلم من ربك كذلك هو الفوز النظيم فإنما يستظناه بنسانك لعنهم يتذكرون فمنتقب انهم مرتقبون